وأنزل م ن ا ل س م ماء ا ء ف أ خ و ع ه من النابلسي ث م ت ر ز ك للعلوم ا ت لله أ ن ا د ا ف ل ا ت ج س ل و ا أندادا م تعلمون ي ن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 لفضيله الدكتور ا محمد راتب ا ل ن ا س و ا ل ح ج س ي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 م و ل و ا ه ذ النابلسي ا ذ ي ز ق من ل ل ا ل و م الاسلاميه ف ا